اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد, محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر عبد الرزاق العلم الظاهر محمد الصاف الله صل على محمد وآل محمد يقول الراوي لما حملت الصديق فاطمة الزارة عليه السلام بزينب لم تجد ثقلا ولا ألمان بل تجد خفة في بدنها واتساعا في بطنها حتى تم حملها بإذن الله تعالى فلما أتى أوان وضعها تقول فاطمة عليه السلام بين انا في حجرتي وإذا بي أرى الأنوار الصاطعة تصعد من حجرتي متجهة نحو السماء حتى مليات الدنيا بالبهجة والسرور والأفراح حبيبي رسول الله صحيح ولما حانت ساعة الولاد المباركة أشرقت الأرض بنور ربها وعبقت روائح الطيب والعنبر والمسك الأدفار وغرتت الطيور وغردت الطيور فرحا وتمايلت الأغصان طربا ونفحت الأزهار طيبا وأشرقت الأرض نورا وولدت الحورة زينب أفضل الصلاة والسلام صل على محمد. يا سامعين النظام صلوا على فجر الجمام